الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهدئ الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هازي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وكلمه أما بعد هذا مجلس هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو طريقة مجالس سمتها بأداب وأخلاق طالب العلم وهي مادة مكررة. ان شاء الله على اخواننا الذين سوف يدرسون معنا في دار الحديث وان كنا لم نبدا بالدراسه الفعليه بعد في دار الحديث ولكن على وشك الابتداء ان شاء الله أنا خلال اسبوعين على الأكثر فأحببت أن مبدرة للبدء في هذه الماده حتى تكون كالمدخل إن شاء الله للدراسة في <تصفيق> وكان هذا المجلس لليلة الثاني من المحرم للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعين أو الألف ونجمع <تصفيق> هو المجلس الأول في هذه المادة أو في هذه السلسلة ونحن لن, لن نعتمد على كتاب واحد نشرحه ولكننا سوف نقتطف نحن يفكر الله عز وجل من الأداب وأخلاق في كتب السنه وقاطة الكتب التي عنها بالآداب وبالاخلاق وعلى ربط هذه الكتب كتاب الأدب المفرد في رحمه الله تعالى بجانب كتاب الأدب من الصحيح من صحيح المخارج. كتاب الأدب لابن أبي شيبة وقد طبع مفرما من سنوات قريبة كتاب أخلاق العلم وأهله أو أخلاق العلماء للآزره رحمه الله تعالى لأبي بكر الآجري وكتابه أخلاق حملة القرآن للآجري ايضا وهو كتاب نساوئ أو كتاب مكارب الأخلاق لابن أبي الدنيا وهو كذلك مكارم الأخلاق الخرائطي ونصيبه نتاوء الأخلاق الخرائطي أيضا و نعم هذا بالنسبه للكتب المسنده واما بالنسبة للكتب الغير مسنده نحو الشروحات وما شكل ذلك فهناك كتب متنوعه توقيت عليها النقل منها إن شاء الله تعالى وهذا بالاضافه الى الكتب التي صنفت في بيان فضل العلم وفي بيان اداب طالب العلم نخذ هنا بيان العلم وفضله لابن عبد البر ونخذ الفقيه والمتفقه الخطيب خطيب ونحو تعليم المتعلم للزرموزي الحنفي ونحو شرف اصحاب الحديث للخطيه البغداديه ايضا وكذلك ان ندخل الى السنن البياقيه في وغير ذلك من الكتب التي عينت بهذا الباب ومنها ايضا بل هو من الكتب المتقدمة بهذا الباب كتاب العلم لأبي خيسمة زهير المخرم رحمه الله الذي يعز من أوائل الكتب المصنعة التي صنفت في ابواب العلم. بجانب كتاب العلم من صحيح البخاري رضي الله عنه فهذه هي اهم الكتب التي سوف ناخذ منها مادتنا في هذه الدروس ونبدا بمقدمه يسيره عن الاداب وعن اهميه الاداب فنقرا ما قاله موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى ومن علماء الحنابلة في كتابه صرف منظومة الاداب الشرعيه ما هذه المنظومة هي لابن بدران المرداوي الحنبلي من علماء الحنابلة أيضا وكان في أسفر من أسفر الهجم فقال ميسا ابن احمد أسجاوي كان في طبعة ظهر النوادر بهذا الكتاب في الطقفة الستين لا أول قال رحمه الله قوله من الادب هو بفتح الهمزه والزال والدال ادب, أدب الرجل في كسر الدال وضمها لغه لغة إذا صار اديبا في خلق او علم وقال ابن فارس الأدب دعاء الناس من الطعام والمادبه الطعام والادب بالمد الداعي والتقاق الأدب من ذلك كأنه أمر قد أجمع عليه وعلى السفانت وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض يعني في صحتي نظر يعني مدعاته مدعاته شبه القرآن بطنيع طنعه الناس صنعه للناس لهم في خير ومنافع فيه خير ومناكة وثمياً أذب أذباً لأنه يدعو إلى المحامل قاله أبو عبيد قوله المخصور يعني المنقوط يقال حديث المخصور أن يحصره عد عن عدم قاله أبو عبيد أيضاً قوله عن خير مرشد المرشد الهادي والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصل <تصفيق> انتخبت عنهم الأدب والسمت الحسن طيب اقرأ أولا الأذيات التي صرح عليها الأذيات التي قال. قال ابن بدران مم. قال ابن بدران مم. قال ابن بدران وبعد فإني, وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المستور عن طير مرشد نعم هو الآن يشرح هذا البيت أو يشرحه الذي قرأناه الآن هو الصرف من هذا البيت ثم أجلت عقد قطلا لبيان أهنية الأدب م. قطل يستحب متعلم الأدب والسنت الحسن والقصد والقصد والحياء وحسن السيرة وروى احمد وروى أحمد وروى أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الهدي الصالحه والسمت الصالحه والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة وقال النصاعي نعم هذا حديث ختم إن شاء الله نعم. وقال النصاعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وطلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه م. وقال عمر رضي الله عنه تادبوا ثم تعلموا م. وقال ابن عباس أفضل بالادب فإنه زيادة في العقل ودليل على المرؤة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة رواه الأفضلاني في المنتقد هذا الأثر نحن عن ابن عباس قد أخرجه أيضا أبو الحسين التيوري في التيوريات مجموعة ألزاء حديثية رواها أبو طاهر الثلاثي عن أبو الحسين التيوري وسميت بالثيوريات وفي إثناده عمر ابن فائد آه. عمر ابن فائد على الأثر عمر ابن وهو مطروف فإثنابه يعني ضعيف جدا ولكن له طريق أخرى عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولكن أيضا في سنده مجاهيل ولكن معناه صحيح آه. بغض النظر عن إثباته إلى ابن عمار وقال ابو عبد الله البلقي ادب م. العلم اكثر أدب العلم أكثر من العلم وقال ابن المبارك لا يقبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالادب نعم هذه مقوله عظيمه من المبارك لا يمور الرجل بالعلم حتى يزين ان وه بالادب إن الأدب قبل العلم وكان السلف يحرصون على تعليم الله به الآداب قبل أن يلقنوهم العلم فالأدب يقدم ولن ينبن طالب العلم ابدا ولن ينتفع جهني هذا إلا أن يتادب بآدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون حريصا على هذا هو لا يطلب العلم لكي يقال عنه إنه عالم أو إنه مؤدب لا ولكنه يحصل, يحصل الأدب قبل تخصير العلم حتى يتسنى له أن يغفف ثمرت العلم. فمن تعلم العلم وظل على ما هو عليه من سوء الأدب فليخشى على نفسه وليخشى على نيته وليعلم انه لم يستفد من هذا العلم ولم ينتفع به وقد يكون حجه عليه يوم القيامه فالعلم يزكي النفس وقد ارسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كي يعلم الناس الكتاب والحكمه وكي يزكيهم نفوسهم بهذا العلم ان تتادب نفوسهم وان تثني نفوسهم عن الرذائل والسفاسف الاخلاق فهذه غنيمه عظيمه من من لم يحصلها فقد خسر فقرانا كبيرا وليحذر على مسلم هذا هو الميزان الذي يقيس به العبد او طالب العلم فاستهدف وهو روي عنه انه قال طلبت العلم فاصبت منه شيئا وطالبت الادب فاذا اهله قد بادوا يتكلم عن واقع عن واقع ما الآن يتكلم عن واقع الآن. ولما طلب الأدب وجد أن أهله الذين هم أهله قد ذال لأنهم ليسوا موجودين إلا من رحم الله نحن الذين يتادبون بأذاب العلم أقل من القليل، وأن الأدب يسير مع العلم في طريق واحد. فكلما تقدم أو كلما مر الزمان. ينفق العلم ويزيد الجهل كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث في الصحيحين يقل العلم ويزطر الجهل وكذلك ايضا الادب يقل الادب فالامم جمعاء في الزمان المعاصر تعاني من انحطاط من انحطاط في الاداب ولا يخرج عنها الأمة المسلمه للأثر إن كانت بلا شك تختلف عن غيرها من الأمم الكاثرة فهي لم تتحدر عن الحضار الكلي لما حدث للأمم الكافره وبلا شك نجام المسلم يختفض بأصل التوحيد وايضا يختفض بأصل الأدب والمسلمون بلا شك مهما كان حلوم أكثر مهما كان حلوم أكثر أدبا من غيرهم الكافرين وإن تظاهر بعض الكافرين بحسن الخلق وبالأدب ولكن منهم بلا شد أكثر أكثر أدبا منهم فيكفيهم أنهم تأذبوا مع ربهم فأنوا احهدوه سبحانه ولم يشركوا به شيئا فهذا وراء الأدب ولكن نحن نتكلم عن الأدب في المعاملات وعن الخلق في المعاملات فبلا قد قد خطط الأخلاق في هذا الزمان عند اغلب الامم وحتى الامم الكافره صارت تعاني من هذا وتعترف بهذا وعقلاؤهم يعترفون بهذا يعترفون ان الاخلاق والاداب قد اتمحلت مفسدهم عندهم لذلك كان من الواجب على علماء الاسلام وعلى دعاه الاسلام ان يظهروا لهذه الامم السافرة الاخلاق الحسنه التي تعلموها من دينهم والعلماء والدعاء يقومون بهذا ان شاء الله ولكن المشكله في قله من يستجيب لهم فصار الاكثريه الا من رحم الله لا تستجيبوا لما يدعو إليه العلماء من خط الخلق ومن الخرصة على الأهداف وبالأخص أو تكايفة بطلاغ العلم. فلما يكون طالب العلم قد قد ضعوا فات هذا الباب أو لم يتحلى بمجارن الأخلاق وبالآذاب فكيف بغيره من عوام المسلمين وكيف يعطي غيره هذا إن فاصد الشيء لا يعطيه كيف يدعو غيره إلى الانتزام بآذاب الإسلام وبأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فقد هذا في نفسه إلا من رحمه الله وهذه الظاهره موجوده للاسف وقد تفسر ان انتشرت الاخلاق المذمومه والرذائل من الغيبه والنميمه والغش والغدر والخياله والتب والشتم للاسف وفى الامر هذا الحد بين بعض من ينتسب من الى طلب العلم فهذا واقع والله والحمد اقب رايت منه الكثير وغالبا منه اصبى المعاناة لم نقتل ببعض بعض الذين فقدوا للأسف الكثير من الاذى ولم يكتفي بما حصل لهم فان لهؤلاء ان يبلغوا غيرهما وان لهم ان يكونوا دعاه للمسلمين فضلا ان يكونوا دعاه للكافرين وقال بعض الحكماء لا ادب الا لعقل ولا, ولا عقل الا لادب كان يقال العون لمن لا عون له الأدب وقال الأحلى الأدب نور العلم كما أن النار نور البصر، وقال ابن المبارك قال المثل ابن الحسح ابن الحسين نذل إلى كثير من الأدب أحوث منا إلى كثير من الحديث ويقال مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصول الاول من ذهب والثاني من فضه والثالث من حديد والرابع من ادره والخامس من لبن فما زال اهل النظم متعاهدين الجسم من اللبن من لا يطمع العدو لا يطمع العدو في الثاني فاذا اهمل ذلك طمعوا, طمعوا في النظم الثالث ثم الثالث كلها، فكذلك الإيمان في خمسة فصون: اليقين ثم الإخلاص، ثم اداء الفرائض ثم سنا، ثم تقوى الأذان. فما دام يحفظ الأذان وإذا فالشيطان لا يسمع فيه. فإذا سوت الأذان قامت صنيء الشيطان في سنا، ثم بالفرائض ثم بالإخلاص. هذا كلام عظيم له نغاز هام. كأنه أراد أن يقول: ان الشيطان إذا تمكن من أن يبتذ على المرء أدبه وخلقه. نحاول عليه أن يبتعد عليه بعد ذلك ما تبقى من دينه فكأن هذه هي الخطوة الأولى من خطوات الشيطان، وطبعاً هذه سأتبعه أن يكون فشل في أن يقع في الشرف. الشيطان يبدأ مع كل إنسان أن يحاول أن يقع في الشرف، ولكن نشاهد أن الشيطان إذا تمكن. ان يدمن للعبد سوء الخلق لانه يسهل عليه بعد ذلك ان يدمن له كل شيء لان المرأة اذا فقد حسن الخلق وفقد الادب سهل عليه ان يقع في العظائم جزءا من الشرك ونهايه الى اصغر اصغر فصار الادب وصار الخلق هي البوابة التي تحمي من دين العرض والذي إن فتحت فقد فتح وغزي حسنه وتمكن الشيطان من أن يخذوه من أن يخذوه في عقر باري من هذا الأمر وأيضا من محاسن الكلام الذي وقفت عليه في بيان طب الأباب ما قاله الاديب اسامه ابن منقذ رحمه الله في كتابه لباب الأباب ما قد حققه ال علامه بن قد أحمد احمد بن محمد ساتر الرحمن مطر حيث عقد وقعه قسمان في ابوابه التابعه في الصفحة الصغيرة ويسرين بعد المئتين هو سنوه مصطفي في الأدب وذكر فيه بعض الآثار إن ولكنها دون سميل ولكنها طيبة في المعاني نقرا ما تيسر منه. من ابن موك هذا من قال عنه أهل هذه في تاريخ الإسلام فيما نقله العلماء العلماء الأحمر. بسافر. اعلم انه احمد سافر <تصفيق> في ترجمته قال كان من ابطال الاسلام وكان امير الشعراء وله يعني من الخطاب الطيبه المذكوره في ترجمته قال رحمه الله وعن عالم الفقهاء وعالم رحمه الله قال منذ عشرين سنة ما ماذ قلت لي وقت دروس الفقه سيدنا نسي الادب مع الطالب الا اولى او لا هذا وان كان في شيء من التكلم نعم ليس هذا يعني ان قد اثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا أصحابه ولكنه اولى نستفيد يستفيد منه حرف هؤلاء على تخطير الأبد وإن كان بعضهم قد يكون لم يفد في هذا بوقوع من شيء من التكلم ورؤية عن ابن سيرين رحمه الله أنه سئل أي الاداب أقرب إلى الله فقال معرفة ربوبيته وعمل بطاعته والحمد لله على استرضاء والحمد لله على الصبر والصبر على الضراء وقال رجل من قيس لرجل من قريس اطلب الأدب فانه زيادة في العقل ودليل على الوروء وقلة في المجلس. ثم قال تعلم فليس المرء يطلق عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده إذا طمت عليه المحافل ولا طرق من عيس بدون ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوائل يعني كانت تعمل بما أنت قد أعرفتها للأوائل ما يكون مجرد إرث ورثته ولا تعمل به ولا طرق أعرفتك إليه وكان يقال تسمي أدب ألا الا ألا تنازع من فوق؟ ولا تقول ما لا تعلم ولا تقعات ولا تتعاطى ما لا تنالك ولا ولا يطالف لسانك ما في قلبك ولا قولك فعلا ولا تدع الامر إذا أقبل وتضطبه إذا أدبر ويقال من جذب صغيرا قررت عينه كبيرا ومن أذب إنه أذب أذب أذب أذب أذبه نعم هذا حق هذا حقه من في الصغر وثبت على هذا فانه عند الكبر يجد ثمره هذا الأذب ولذلك على العبد ان يحرف ان يؤدب ولده من الصغر وان يربيه على نحاس الاخلاق لا يتهاون في هذا الباب البسه ولا ينجرف كما يقال مع الطيار وكان يقال ثلاثة ليس معهن غربه مجانبه البيت وكف الأذى وحسن الاذى وقال عبد الموت رضي الله عنه ما الناس الا شيء من الادب احوج منهم الى اقامه السنتهم التي فيها يتعاونون الكلام ويتعاطون البيان ويتهادون الازمه ويستخلفون غوامض العلم في مقابلها ويجمعون ما تصرف منها فإن الكلام طاضم يحكم بين القصوم وضياء يجل الظلم آتت الناس إلى مواجه آتته إلى مواجه الأرض الأضنية وذكرت الرأة عند هنزل في المهذب مجمع فقالت لي ما تحللنا النجاة بقية أكثر من, من لب طاهر ولن يكون لك له ادب تامه و ايضا من الاثار الاخرى التي تبين حرص السلف و حرص اين السن على ان يعلمكم ما لهم الادب قبل العلم ما قد اخرجه البيهقي المسكر يسونا عن أبي عاصم النبي صلى الله عليه الثوري وقد حضر مجلسه شاعر عن قال من أهل العلم أنهم من أهل قال وهو يترقى يعني يظهر الرئاسه ويتكلم ويتكبر ويتكلم ويتكبر بليونس على من هو اكبر, من هو أكبر منه فغادر سفيان وقال لم يكن السلف هكذا كان أحده لا يدعي الامامه ولا يزلس في صدر المجلس حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة, سنة. وأنت تتكبر على أن وأسلم منك قم علمني ولا أراك تذل من المجلس وطردهم المجلس فكذا كان السلف لا يقبلون في الأدب ذلك.